قل للمخلفين من الأحراب ستدعون إلى قوم بلي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن ستولوا كما سوليتم من قبل يعذركم عذابا أليما لن فعل الأحمى حرجوا ولا على الأقرب حرجوا ولا على المريض حرجوا ومن يطع إلا لَهُ يُدْخِلُ غُدَنَ النَّاسِ من مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ ثُمَّ شَدَّ وَقْعَ الْعَذَابِ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَتْ سَكِينَةً عَلَيْهِمْ وَأَتَافَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَضَىٰ نَكَثَةٌ كَثِيرَةً وَكَانَ اللَّهُ وَمَا غَالِبُهُمْ قَنِيمًا كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَأَجَّلَ لَهُمْ آهِهِ وَكَفَاهُ بَيْنَاسَ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَا آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِتَكُونَا آيَةً للمؤمنين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 ما لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت لهم قبل ولن تجد لكم نكالا لله